بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تزيل العزيز الرحيم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 Wadzul bilahum mithalan ashab al qariyat ifjaah al mursalun. Izz arsalna ilyhim usnain fakdzabuhumaa fagzazna bithalfin. Fakaloo fakaloo inna ilykom mursalun. Kaulu Tum illa bshar mithluna, wma anzal al-Rahman min shayin, in antum illa tekubun. Qalu Rabbu na yalamu, inna ilaykum la mursalun, wma alayna illa al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 اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ Tiada duduk di Jannah. Kata Ya Li Taqomu yalamun bima gharalil Rabbu wajalani min al Mukramin. Wama anzalna'ala qomuh min bagdhin min jundin min al Sama' wama kunna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 Wain klu lama jamiul dainah muhdzarun, wa ayatul lhamul arzul meytau ahjinaa wa ahrjna minha haba, fminhu yaakulun, wajalna fiha jannatim min nakhilun wa agnabun, wafjarna ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 لشمس تندغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها وكل في فلك يسبحون واية لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.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 Wahai mereka! Apabila mereka mendengar firman Allah, mereka tidak dapat menahan diri. Tetapi mereka berlari ke arah mereka.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 Katakanlah, Ya wahai nabi yang telah diutus kepadanya, sesungguhnya aku telah mengutusmu kepadanya untuk mengucapkan kepada mereka yang beriman, sesungguhnya aku telah mengutusmu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 Lahum fiha fakehah walahum ma yadzgul salamu qaulan min Rabbil Rahim wa amtaz al yom ayuhal mujrimun alam aghd ilaykom ya bani Adam ala ta'bud al shaytan innahu lakum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 ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيَّون ولا يرجعون ومن نعمرهم نكّسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Liu dzir man kana hiyo, wajib khalqolul al kafirin. Awalam yarou anna khalqana lham mmmamilat aiddina annama, fham lha malkun. Wazallana halham, fminha rukubhum, wminha ya'kulun.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 Qul yuhihiha al-ladhi anshaaha awal mara, wahyu bikkulikhalq alim, al-ladhi jallalakum min al-shadr al-akhbar nara, faizaa antum